بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن سيدنا ونبينا محمد وعلى آ ل ه وصحابته والتابعين لهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين وبعد حيث صحيح مسلم وغيرهم ن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي ا ل أ م م فرايت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أ ح د إ ن عرض ل سواد عظيم فظننت أ ن ه م أ م ت ي فقيل هذا موسى وقومه ثم عرض ل سواد عظيم وفريات سد ا ل أ ف ق فقيل هذه أ م ت ك ومعهم سبعون أ ل ف ا يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم ف خ ا ب ا ل ص ح ا ب ة في أ و ل ئ ك وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالهم فيما يخوضون ف أ خ ب ر و ه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يختون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشه بن ن ح ص ا الاسدي وقال أ ن ا منهم يا رسول الله قال أ ن ت منهم فقام رجل آ خ ر وقال مثلما قال فقال صلى الله عليه وسلم سبق خ ب ه ا ع ك ا ش ة هذا الحديث العظيم عقد له شيخ ا ل إ س ل ا م محمد ا ل عبد ا و ه ا ب في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد بابا فقال باب من حقق التوحيد دخل ا ل ج ن ة بغير حساب ولا عذاب عندما يصنع ا ل إ ن س ا ن هذا الحديث يظن الوصول إ ل ي ه سهل وتحقيق ا و أ ن تحقيق ما اشتمل عليه أ م ر يسير ولكنه من ا ل ص ع و ب ة ب م ك ا ن تحقيق التوحيد هو تحقيق إ خ ل ا ص ا ل ع ب ا د ة لله جل وعلا والوقوف في موقف التوكل التام موقف العالم أ ن ما أ ص ا ب ا ل إ ن س ا ن لم يكن ليخطئه وما أ خ ط أ ه لم يكن ليصيبه موقف المتوكل على الله جل وعلا الذي لا ي س أ ل إ ل ا ربه ولا يعتمد و ت و ك ل إ ل ا عليه ا ل م و ق ف الذي يعلم أ ن ه مهما عمل من ط ا ع ة الله فبتوفيق الله و أ ن ه بذلك محتاج ل أ ن يشكر الذي وفقه جل وعلا و أ ن من جلب له من ن ع م ة فجالبها له الله إ ن هو جل وعلا لا ي أ ت ي بحسنات الله ومن دفع عنهم ا ل ن ق م ة فدافعها ل ل ه إ ذ لا يدفع السيئات إ ل ا هو جل وعلا وفي هذا الحديث العظيم اسوه وتسليه لكل من دعا إ ل ى الله و أ م ر بمعروف ونهى عن منكر ف أ ك م ل الناس بيانا و أ ن ص ح العباد و أ ح ر ص ه م في كل عمل و أ ح ر ا ه م بكل توفيق أ ن ب ي ا ء الله ورسله وفيهم من بعث وانتقل من الدنيا ولم يستجب له أ ح د والنبي وليس معه أ ح د وفيهم من من لم يستجب له ط ن ك ح ي ا ت ه سوى الرجل و ا ل رجلين و الراهط الروهيط او والراهط أو د و ن ا ل ع ش ر ة يمكث ا ل ن ب ي الذي ن عليه ونحن من السماء م ن ر ب ا ل ع ا ل م ي ن و ي ي د ع و القوم ثم ر ح م م ن د ن ي ا ه لم ي س ت ج ب ل ه وهذا نوح أ ب و ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ب و البشر الثاني مكث يدعو الله جل وعلا قومه إ ل ى توحيد الله أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين عاما و ي أ س وقال رب لا ت د ر ع ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا فمن قام ب د ع و ة الله و أ ر ا د تخليص الناس من عباده غير ربه فليصبر وليثق ب أ ن ه على الحق ما دام مقتديا برسول الهدى صلى الله عليه وسلم راغبا في تخليص الناس من الشرك حريصا على إ ن ق ا ذ ه م مما امامهم من اهوال واخطار ومحن ومصائب فهو على خير ثم اياه ان ت أ خ ذ ه ن ش و ة الاعجاب فان العجب يفسد الاعمال واياه ان يستولي عليه ل أ س فان المؤمن لا يلي قلبه ان يصبر روح الله وليصبر ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور والصابرون يوفون اجرهم بغير حساب وليحرص على هدايه الخلق فان احب العباد الى الله أ ن ف ع ه م لعباده ولا نفع أ ع ظ م من إ خ ر ا ج الناس من الظلمات الى النور ولا إ ح س ا ن أ ج ل واشرف من جذب الناس من ع ب ا د ة غير الله إ ل ى ع ب ا د ة خالقهم ورازقهم والمتكفل بحفظهم جل وعلا هذا ح د ي ث العظيم حديث فيه ت س ل ي ة لمن دعا و ب ي ه الارشاد الى الصبر ف الرسل صبروا وصابروا ولا شك ان اصبرهم محمد صلى الله عليه وسلم فقد اوذي في الله وما يوذى في الله احد واخرج من عند بيت الله الذي تامن فيه الطيور وحوش الصيد ولا يتعرض لها احد بل اشجاره محترمه فاوذي صلى الله عليه وسلم واذي ممن من اقرب الناس اليه ممن ينتظر منهم النصر و ا ل ت أ ي ي د و ا ل ح م ا ي ة و ا ل ر ع ا ي ة فكل من قام ب أ م ر الله و دعا إ ل ى دين الله و أ خ ل ص في عمله لوجه الله ف إ ن الله ناصره إ م ا أ ن ينصره بفتح القلوب لدعوته و إ خ ب ا ل الناس على ارشاده والذكر الحسن له في الدنيا وان لم يحصل على ذلك او على كل ما يريد حصل عند على ما ي س ر ه عند الله يوم تجد كل نفس ما امنت من ا خ ي ر م ح ض ر يجد ذلك في المكان الذي قال الله جل وعلا عنه فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من قره اعين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هذا الحديث العظيم الذي بين فيه نبي الله صلى الله عليه وسلم أسباب تحصيل ل ا د خ و ل ل ج ن ة بغير حساب ولا ع ذ ا ب الناس ي و م ا ل ق ي ا م ة في م و ك ا ب عظيم وفي عناء لا ت ص و ر ه من في الدنيا ا ل إ ن س ا ن ولو وقف الساعات التي تتحدث عنها بالغم والهم وذلك الموقف لا يعد ب ا ل س ا ع ا ت ولا الايام ولا عشرات السنين ولا مئاتها و إ ن م ا هو يوم طويل ثم هو يوم خرب وهم يقف الناس للحساب ويعرضون ا ل ح س ا ب حتى ان بعض اهل ا ل ج ن ة يبقى تحت الحساب قبل دخول ا ل ج ن ة ماخذ ا ل خ م س م ا ئ ة عام كما في الحديث الصحيح ان فقراء الفقراء يدخلون ا ل ج ن ة قبل الاغنياء ب خ م س م ا ئ ة عام ذلك اليوم يدخل الموفقون القائمون بتحقيق التوحيد وتحقيق التوحيد لا يتم إ ل ا ب أ د ا ء ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة واجتناب سيئ ا ل أ ع م ا ل والتمسك ب ا ل س ن ة حق التمسك و إ خ ل ا ص العمل لوجه الله والثقه به ا ل ت ا م ة وصدق التوكل الذي لا يخالجه ولا يخالطه شك لما خال سيد الخرق هذه ا ل م ق ا ل ة ومعهم خ م سبعون و ن ألفا س أ ل ف ا يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب ولا عذاب تطلع ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وارضاهم لمعرفه صفات هؤلاء فمن قائل فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قائل فلعلهم الذين ولدوا في ا ل إ س ل ا م فلم يشركوا بالله شيئا ولا شك أ ن شرف ا ل ص ح ب ة شرف عظيم لا يماثله شرف ولا يصل إ ل ي ه شرف ولا شك أن ان ل ل و ا د أ من ولد في ا ل إ س ل ا م وحافظ على ا ل إ س ل ا م ونشا على ط ا ع ة الله جل وعلا واستمر عليه الى ف ر ا ق الدنيا يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله كما في الحديث سبعه يظلهم الله فلما خرج ا ل م بين للناس ما نزل اليه من ربهم وعلم ما يخوضون به قال هم الذين لا ي س ت ر ق و ن لا يطلبون من احد علاجا لا يطلبون من احد ا ل ر ق ي ة لمرضهم وان خ ا ن ت م ب ا ح ة فان الرقى م ب ا ح ة والرقى هو ان يطلب المريض لمرض أ و لدغه ح ي ن او عقرب او زنبور او ر ح و ذلك من الراقي ان يرقيه يرقيه ب ا ل أ د ع ي ه و ر ح و ه ا هذا العمل مباح اذا خلا من الشرك كما في الحديث الصحيح عندما س أ ل الصحابه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وقالوا عن رخا يسترخون ب ه ا ه ا ل ج ا ه ل ي ة فقال عليه السلام لا, بعرض علي رقاكم. لا باس بالرخاء ما لم تكن شركا هؤلاء الذين يترخون الرخاء لا يسترخون لا ب خ ل م بما يبذل ولا جهلا بالاسباب واثارها ولكن يتركنا الاسترقاء ث ق ة بان ما كان حاصل وما لا يكون لا يخشون منه لا يسترخون لا يطربون من يرقيهم من يرقيهم ولا يختوون والخي علاج و في بعض الامراض انجع وانجح و و ا علاج لها ولكنهم لا ي ك ت ب و ن ث ق ة ب أ ن ما قرره ربهم جل وعلا حاصل وان إ ي م ا ن ه م بذلك لا ي ت أ ث ر و لا يتزعزع فهم لا ي ك ت ب و ن يعلمون أ ن القلم جف لما هو حاصل فيسلمون إ لله ا تسليما مطلقا ومن لزم ا ذلك انهم لا يطلبون علاجا ولا يتعاطون ا د و ي ة وان كانت م ب ا ح ة لكمال توكلهم وعظيم ايمانهم ولا ي خ ت و ن ولا يتطيرون لا ي ت ش ع و ن بشيء لان جميع المخلوقات لا ت أ ث ي ر لها بخصائصها و إ ن م ا ا ل ت أ ث ي ر يحصل بما يقدره خالق ا ل أ س ب ا ب ومسببها جل وعلا فهم لا يكتئون ولا يتطيرون وكان العرب في جاهليتهم من أ ش د الناس أ خ ذ ا بالتطير و ت أ ث ر ا د ه ف ي ت أ ث ر و ن بطيران الطيور وببعضها وبسير بعض الحيوانات ومواقفها وبما قد يكون ببعضها من اصابات اذا ر أ و ا مقصور القرن تطيروبه و إ ذ ا تعرض ثعلب ت ش ا ع م و ب ا و إ ذ ا ت ي س ر ت و ع و ش الصيد تشاءموا و إ ن ت ي ا م ن ل ت ف ا ع ل و إ ن طار غراب أ و نعب او نفض ل ي ش ه تشاءموا وكل ذلك لا يقدم ولا يؤخر ولكنها عادات و ت ق ا ل ي د ت و ر ث و ه ا و غ ي ر ه م من الاممي ش ا ر ك ه م في ك ث ي ر من الامور او ق د ي ز ي د علي ه م ي ن ق ص و جاءت رساله ا ر ا ل رسل و ش ر ي ع ة الاسلام التي هي ع ظ م الشرع ا ئ لتقررع التوحيد و ا ث ر ه و ث م ا ع ا ت ويبين من بعث لهدايه ا ل خ ل ي ق ة ا ل ب ش ر ي ة بل السخرين يبين ذلك فهؤلاء السبعون لا يستخون ولا يكتوون ولا يتطيرون لماذا وعلى ربهم يتوكلون ما خلاه الله جل وعلا و أ م ض ا ه ا لما ل ل ه ح حوظ ل يتغير ولا يتبدل ولا لما ذكر هذا الامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ر ك ا ش بن محصن رضي الله عنه الاسدي من بني اسد انا منهم يا رسول الله وفي ر و ا ي ة ادعو الله ي ج ع ل ي منهم فقال انت منهم ولان ا ل ص ح ا ب ة محبون للخير و ر غ ب و ن فيه وتطرح ل نفوسهم للمنازل ا ل ع ا ل ي ة في ا ل آ خ ر ة وليس في الدنيا أ ه م ه م ورغبتهم تحصيل س ع ا د ة ا ل آ خ ر ة ل أ ن الدنيا سعادتها م ض م ح ل ة وشقاؤها زائل وانما السعاده التي لا تفنى والنعيم الذي لا يزول نعيم ا ل آ خ ر ه كما ان الشقاء الذي لا يرفع والعذاب الذي لا يتحول عذاب اهل ا ل آ خ ر ه المخلدين بالنار فقال لعكاش انت منهم فقام الرجل وقال سبغ خبر عكاش قال النبي ذلك صلى الله عليه وسلم لئلا يتابع ت الناس في هذا الطلب ولئلا يتكلوا ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أ ن يعمل الناس ولذلك لما سئل عن مثل هذا ا ل أ م ر وقيل له أ ف ل ا نتكل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له عكاش ل رضي الله عنه اهذا الذي يدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب قتل شهيدا في حروب ا ل ر د ة وقاتله ابن عمه مدع النبوه بليحه الاسدي الذي ارتدى ثم قتل ثم رجع الى الاسلام وجاهدا في سبيل الله وهذا الحلفاء مثل هذه الواقعه جاء في الحديث يعجب ربك لرجلين يقتل أ ح د ه م ا ل آ خ ر يدخلان الجنه ة ذ ا الحديث صعب ا ل أ خ ذ به من كل وجه ولذلك صار الداخلون بغير حساب ولا ع ن ا ب سبعين أ ل ف ا وفي بعض ا ل أ ح ا د ي ث و إ ن لم تكن في الصحيح أ ن مع كل أ ل ف سبعون أ ل ف ا وحتى لو كان كذلك ف إ ن هذا العدد قليل ب ا ل ن س ب ة لتعداد ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ل أ ن هذا العدد مهما كثر لا يصل م ئ ة مليون وكم من المسلمين في الدنيا ورحلوا عنها أ و هم مقبلون إ ل ي ه ا فلا يدل على ص ع و ب ة تحقيق هذا المطلب س ا ب دخول ا ل ج ن ة وفي هذا الحديث بيان عظيم امر التوحيد و ت أ ث ي ر ه في الاعمال والنتائج و ا ل س ث م ا ر ا ت لان التوحيد الصادق خ ا ل ل ص ا يحمل ا ل م ر أ ة على تجنب المحرمات والزهد بما لا يحتاج إ ل ي ه من الطيبات ا ل م ب ا ح ة اقتداء ب أ ك م ل الخلق و ع ش ر ف ه م صلى الله عليه وسلم وخوفا من أ ن يستعجل المرء طيباته في حياته الدنيا و خ ش ي ة من العجز على القيام ب ا ل ا ج ا ب ة عندما ي س أ ل عما أ د ر ك ه من نعيم الدنيا ف إ ن كل إ ن س ا ن مسؤول عما يدركه من نعيم الدنيا و إ ن قل فخير الخلق صلى الله عليه وسلم لما خرج من بيته أ خ ر ج ه الجوع فوجد صاحبيه أ ب ي بكر وعمر رضي الله عنهما اخرج الجوع كل واحد منهما ثم قدم لهما من احد الانصار ما قدم و ب د أ بقنو نخله جعل رسول الهدى يقلب جاء من ذلك الخن ويقول ل ا ت س أ ل ن عن هذا النعيم فالاخذ بالشكر والحرص على تخليص النفس من شوائب المؤثرات والجد والاجتهاد في ت ص ف ي ة القلب وتنقيته من كل ما ي غ ا د الخير وينافي التقى من أ س ب ا ب كمال التوحيد ودخول ا ل ج ن ة بغير حساب ولا عذاب ف أ س أ ل الله جل وعلا ب أ س م ا ئ ه وصفاته أ ن يرزقنا جميعا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 ويخيل ع س ر ا ت ن ا ويهيئ لنا من أ م ر ن ا رشدا وان يتوب علينا وان يغفر ل أ م و ا ت ن ا و أ ح ي ا ئ ن ا وان يصلحنا ويصلح ب ر ي ا ت ن ا و أ ز و ا ج ن ا وسائر خ ر ب ا ت ن ا و إ خ و ا ن المسلمين وان يهدي ضال المسلمين ويشبع جائعهم ويغني فقيرهم ويعز ذليلهم و ي ق ر عدوهم ويرفع ر ا ي ة التوحيد و ا ل إ خ ل ا ص على ر ب ع أ و ط ا ن ه م وان يرفع عن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ما أ ص ا ب ه ا وحل ب ر ب ع ه ا من وهن وتفرق وتنافر وتناحر وبعد عن الصراط المستقيم وان يحل محل ذلك التعاون ع ن البر والتقوى و إ ه ل ا ص العمل لرب العالمين والتحابب والتواد والتناصر و ن ص ر نصر ك ل م ة الحق والهدى و أ ن يهدي ولاه المسلمين في كل مكان و أ ن يصلح بهم البلاد والعباد و أ ن يصدهم عن كل ب ن ا ء وشر و أ ن يجعل أ ه م ا ل أ م و ر إ ل ي ه م تحقيق العدل في ربوع أ ر ض ه م ونشر الفضل بين شعوبهم ودفع الضائقه عنهم و أ ن يخاف الله فيهم كما أ س ا ل ه لهذه البلاد أ ن ي د ي م أ م ن ه ا و ر ا د عيشها و صلاح أ ح و ا ل ه ا و أ ن يوفق من وله أ م ر ه ا لكل خير و أ ن يجنبه كل شر و أ ن يرزقه خوفه جل و علا و رجاءه و صدق التوكل عليه و الجد و ا ل ا س ت ه ا د في نشر الخير و الفضل و ت أ م ي ن السبل وتيسيري ا ل و ص و ل إ ل ى هذه ا ل أ م ا ك ن ا ل م ب ا ر ك ة و ع ل يكافئهم على ذلك بعز الدنيا في ظل ك ل م ة التوحيد والفوز بالنعيم المقيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم و آ خ ر دعوانا ا ل ح م د لله رب العالمين وصلى الله على سيد الخلق أ ج م ع ي ن سيدنا ونبينا محمد وعلى آ ل ه وصحابته والتابعين لهم ب إ ح س ا ن ا ل يوم الدين جزاكم نرجو الله خيرا مبارك السائل لا إلا الله تقبل منه وإن كان لم يعمل من الصالحات شيئا نرجو التفصيل من قال لا إله إلا الله وكانت آخر كلامه فيكم بعلمكم كل من ختم منه لم يعمل من من يقول هل له بقول إله تقبل إله آخر ونفع وإن وكان قالها مخلصا بها من قلبه صادقا دخل ا ل ج ن ة وان عمل قبل ذلك ما عمل لكن ينبغي ان نعلم كيف يكون قول هذه ا ل ك ل م ة خالصا لوجه الله أ ن يقطع علائق قلبه من الشرك ي أ ن لا يخاف في ه ذ الا ا م و ق ف إ ل الله وان أ ن ل يرجو في هذا الموقف و هذا الله إلا أ يعلم أ ن جميع الخلائق لا يقدر ن على نفعه ولا ضره إ ذ ا قال هذه الكلمه ة في ذ ا ا ل م وكانت ق ف و آ خ ر كلامه من د ن ي ا وقالها عن ا ي م ا ن ولم يقلها عند بلوغ الروح الحلقوم لان تلك ا ل ح ا ل ة لا ينفع معها الايمان ولا العمل اذا بلغت الروح الحلقوم ا ن ت ه ت ماتت ا ل ج ث ة و ترحلت النفس م ن ف ر س ة من رباطها م ت ه ي ئ ة ل م غ ا د ر ة هذا الجسد لا ي ن ف ع نفسا ايمانها لم تكن ا ن ه من قبل ل أ ن ا ل إ ن س ا ن في تلك ا ل ح ا ل ة لو قدر أ ن يقول قال إ ذ ا لم يكن قد قال ل أ ن ه في تلك ا ل ح ا ل ة يرى مظاهر منزله العذاب و ت د ل ا ل م ل ا ئ ك ة م ل ا ئ ك ة العذاب منه ويراهم فينزل به من الكرب ما لا يتصوره من لم يكن في حالته فمن قال لا إ ل ه إ ل ا الله قبل تلك الحاله وكانت آ خ ر كلامه دخل ا ل ج ن ة ودخل الجنة يمكن أ ن يكون مع ا ل أ و ل ي ن لمن لم يكن له أ ع م ا ل م ا ن ع ة ويمكن أ ن ينال ما ينال من جزاء وحساب ف إ ن الناس تختلف و ا منازلهم وتختلف و اوقات أ دخولهم ا ل ج ن ة ولذلك ينبغي ل ل إ ن س ا ن الا يغتر بمجرد ا ل ك ل م ة بل ينبغي أ ن يقولها ويعلم معناها كما علم المشركون المشركون لما خالهم رسول الله قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله قالوا أ ج ع ل الالهتي لها و ا ح د ة أ م ا أ ن يقول قائل لا إ ل ه إ ل ا الله ثم يقول يا سيد فلان أ ن ق ذ ن ي من ورطه أ و أ ن يقول يا أ ع و ا ن ي او يا سبعه وامثال ذلك يستجير بهم أ و يستغيث بهم ويقول لا إ ل ه إ ل ا الله فقد قال الله كبر م ق ت ل عند الله أ ن تقولوا ما لا تفعلون قال خلق خلق السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته حديثا فضيلة عليكم وعلى الله على الرحمن كيف نفهم حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن وفي حديث ورحمة صورة آخر آدم آدم على صورته وهل الضمير في صورته يعود على آ د م ومن قال ذلك هل يقال له ج ه م أ ل ي س نعلم أ ن الله جل وعلا له يدان ويبصر ويسمع ويتكلم والنار ج لا تمتلئ حتى يظهر ب العزه ع ل ي ه ا قدم فتقول قطن قطن فهو جل وعلا السميع البصير لا يلزم من هذا التشبيه الذي يقع فيه المشبهون كما ان الخوض في مثل هذا الحديث الذي يصعب ان تتحمله مفاهيم الكثير من الناس مما ينبغي الا يخاض فيه كثيرا فقول الله خلق آ د م على صورته قيل في هذا الحديث انه على ص و ر ة آ د م وقد زيف هذا القول لانه لا مال ع ه ولا مفهوم وقيل خلقه على صورته لان جعل له السمع والبصر والكلام واعطاه من صفات الكمال الشيء الكثير ومهما اعطي فلا يبلغ المخلوق كمال الخالق جل وعلا فترك الخوض في مثل هذه المسائل من أ س ب ا ب ا ل س ل ا م ة في الوقوع في ا ل م ز ا ل ك فضيلة الشيخ بعض الناس إ ذ ا قلت له ادرس ا ل ع ق ي د ة و تعلمها قال التوحيد و ا ل ع ق ي د ة نعرفها ولا نحتاج أ ن ندرسها فنرجو منكم البيان لا شك العقيدة في القلوب والعناية وتأصيلها بتصديقها شك أن ترصيق في أ م ر ه ا اهم المهمات والنبي صلى الله عليه وسلم م ق ي ثلاثا وعشرين س ن ة يدعو الناس ويجاهد منها ثلاث عشر س ن ة يدعو الناس إ ل ى التوحيد إ ل ى أ ن ي ق و ل لا إ ل ه إ ل ا الله كما قال لعم ه ا ب طالب يا عم قل لا إ ل ه إ ل ا الله ك ل م ة أ ح ا ج لك بها عند الله و ب ق ي ة تفصيل الشرائع والقيام بالجهاد و ت أ س ي س ا ل د و ل ة وبعث البعوث و إ ر س ا ل الكتب لرؤساء الناس ومروخهم كل ذلك في عشر سنوات حتى جاء نصر الله و الفتح و دخل الناس في دين الله افواجا ف أ م ر ا ل ع ق ي د ة أ م ر لازم ومن ا ل ع ق ي د ة والتوحيد و ا ل إ ي م ا ن أ د ا ه العبادات الصالحه الاعمال ا ل ص ا ل ح ة واجتناب سائر المحرمات فتعاهد المرء نفسه لتاصيل العقيده وتنميه امرها وتفقد القلب ان لا يصدع لصدا الشبهات والشهوات امر مطلوب دائما ولن يعوق ذلك عن تعلم العلم المتعلق بما العبد محتاج إ ل ي ه والتنفير من ا ل ع ق ي د ة إ م ا بسبب الجهل بعظيم ثمراتها أ و بسبب ت أ ث ي ر الهواء والهواء يعمي ويصم قال السائل رجل ي أ ت ي الى القبر الشريف ويقول يا رسول الله ادعو لي بكذا أ و يذهب إ ل ى قبر سيد الشهداء فيقول يا سيد الشهداء اطلب من ابن عمك يعني رسول الله أ ن يدعو الله لي بكذا فهل فما الحكم في ذلك ك وجزاكم شك الله خيرا لا شك أن هذا ا من ل ر ش أن و س ب ب ه الجهل و إ ن لم يكن هو الشرك المخرج من ا ل م ل ة لكن أ ب س ط أ ن و ا ع الشرك أ ع ظ م من الزنا و ا ل س ر ق ة وقتل النفس وسائر المحرمات فإن المعاصي ولكن إ ن عظمت و ا ه ا دون ا ل لأن ش ر ك الشرك من م ح ب ط ا ت ا ل أ ع م ا ل أ م ا لو ق ا ل يا رسول الله خذ ي ا ن أ تتعامل مع ا ف ي ه و ن ح و ذلك فهذا هو الشرك الذي من مات عليه لا يغفر له الله يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ويقول ولله ي ق و و ل الاسماء الحسنى فادعوه بها ما قال ادعو الله ب أ ح د من خلقه ما ق ل س ل و ه ب ا ل أ ن ب ي ا ء او ب أ ش ر ف ه م و أ ك م ل ه م أ و سنوا بالصالحين فضل ا عن أ ن يقول لهم سنوا الصالحين و ا ل أ ن ب ي ا ء أ ن يفرجوا خ ر ب ا ت ك م لا يفرجوا خ ر ب إ ل الله ا ولا ي أ ت ي بالحسنات إ ل ا ه و ولا يزعوا السيئات س و ى ج ل و ا و ا ل ز ي ا ر ة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا هي ا ل ز ي ا ر ة ا ل ش ر ع ي ة التي يسلم الزائر عليه ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم و ا ل ز ي ا ر ة عمه اسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ح م ز ة رضي الله عنه إ ن م ا هي بالدعاء له السلام ع ل ي والدعاء له وسائر ا ل أ م و ا ت و ا ل م خ ب و ر ي ن إ ن م ا ز ي ا ر ة القبور لنفع أ ه ل القبور لا للانتفاع منهم ماعد الانتفاع ا بتذكر ا ل آ خ ر ة يقول رجل إ ن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم جائز وانه حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثه الاعمى عندما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء بالتوسل به فهل هذا مشروع وجزاكم الله خيرا التوسل بالحي إ ن م ا هو توسل ب د ع ا ء ه تطلب منه أ ن يدعو لك ولا شك أ ن أ ع ل م الناس بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختارهم الله لصحبته و م ر ا ف ق ة واعلمهم بذلك خ ل ف ا ؤ ه الراشدون وهذا الخليفه الراشد امير المؤمنين ابو حفص رضي الله عنه وارضاه اول شهيد من الخلفاء لما اجذب الناس وقال في استغاثه ت اللهم إ ن ا كنا ن س ت غ ي ث بنبيك ف ت غ ي ث ن ا و إ ن ا ل آ ن ن س ت غ ي ث ب ع م نبيك ق م يا عباس فصل الله أ ن ي غ ي ث ن ا فتوصل ا بدعاء الحي أ م ر مشروع وتوصل ا ل بالاموات أ م ر مرفوض و ا ل أ ع م ا ء على ما في قصته إ ن م ا أ م ر ه أ ن يسال أ ل ل يسأل ه أن الله و أ ن يطلب من نبي الله ان يشفع له عند الله في ا ل د ع ا ء ولا دليل في ذلك على جواز ا ل ت و ص ل بمن مات او بمن غاب من الاحياء و د ل ا ل ة ا ل ق ر آ ن الكريم في هذا المقام و ا ض ح ة يقول الله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ما قال ادعوه بجاه الخلق ويقول اهل العلم إ ن ن ك س ة التعبير في قوله تعالى و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب ما قال فقل لهم بل أ خ ب ر ه م هو أ ن ه قريب حتى لا يحتاجون إ ل ى و ا ل س ا ئ ط ه يجعلونها بينهم وبين الله ما بين العباد وبين ربهم إ ل ا أ ن ي س أ ل و ه وهو السميع البصير يعلم ما يريدون ولا يتبرم بسؤال السائلين و إ ن م ا يحال بين العباد وبين مطالبهم بسبب ذنوبهم م وسلم ورد الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهل هناك ا ا على صلى عليه فهل فضل ل ل في في س اي اذا جلس الانسان وهو يكرر السلام عليك يا رسول الله هل هذا الفعل طاعه نحن م أ م و ر و ن بالاقتداء وجميل ا ل م ت ا ب ع ة والصحابه ة رضي ا ل ل عنهم ما كانوا إ ذ ا جلسوا يقول السلام عليك رسول الله السلام عليك س ر وهم ل ل ل ا و ه أ ع ل م الناس بمراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا شرع لنا التسليم على رسوله في جميع صلواتنا فما من صلاه الا وقد شرع ربنا لنا أ ن نسلم على نبينا فيها السلام عليك أ ي ه ا النبي و ر ح م ة الله وبركاته وشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أ ن نصلي عليه كلما سمعنا اسمه صلوات الله وسلامه عليه و أ خ ب ر ن ا أ ن الله جل وعلا تكفل لنا كلما صلينا على نبيه صلى الله عليه وسلم صلى على الواحد منا ب ا ل و ا ح د ة عشر صلوات ولهذا ف ا ل ص ل ا ة على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل ص ل ا ة امر لازم اختلف العلماء هل هي و ا ج ب ة فقط و ل ا لم يصلي الانسان فيها على النبي تصلح صلاته او انها ركن من اركان ا ل ص ل ا ة ا ل ص ر ي ح أنها ك ن من أ ر ك الشيخ ن ا ص ل ولذلك ا عدها ة ا ل إ س ل ا م محمد ب ن عبد رحمة الله و ه ا ا ب علي ه في ك ت ا ب ه ل ف ي أمر ا ل ص ل ا ة ع د ه ا ر م ن ا م ن أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة ذكر أركان ا ل ص ل ا ة أ ر ب ع ة عشر و ذ ك ر م ن ه ا ا ل ص ل ا ة على ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل هو عليه س ل م و ا ل ر ك ن معناه انه إ ذ ا ل م يات به المصلي لم تصح صلاته فان الشيخ والقائلين بقولها ل س ا ب ق ي ن له بهذا القول أ ن ا ل ص ل ا ة لا تصح إ ل ا إ ذ ا اشتملت على ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اليوم ا ل ج م ع ة خ ا ص ي ة ب ا ل ا ك ث ا ر من ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم ف ض ي ل ة الشيخ السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته وبعد هل يشرع الاعتكاف في غير المساجد الثلاثه ة نعم ن يشرع والقول ب أ لا إلا فيها لا دليل سالما من القدح في ذلك بل الصحيح والذي عليه عمر المسلمين فيها يشرع صيحة في عمر من جواز الاعتكاف و إ ن م ا اختلف هل يصح الاعتكاف في غير مسجد جامع أ و أ ن ه لا بد من أ ن يكون المسجد الذي يتم فيه الاعتكاف مسجدا تصلى فيه ا ل ج م ع ة ومن ف قال بهذا الشرط قال ليسلم ع المعتكف من الخروج من المسجد ا ل ج م ع ة إ ذ ا ل ج م ع ة لا يحل أ ن يمنع منها اعتكاف أ م ا لزوم الاعتكاف فقط لزوم أ ن الجواز ة خاص ة بالمساجد ا ل ث ل ا ث ة هذا المسجد المبارك والمسجد الحرام والمسجد ا ل أ ق ص ى الذي ن س أ ل الله أ ن يعجل استنقاذهم من اليهود ولن يستنقذ الله المسجد ا ل أ ق ص ى إ ل ا إ ذ ا راجع المسلمون دينهم أ م ا ما داموا ي ح ق و ن بغير ما أ ن ز ل الله ويقدمون على ارتكاب ما حرم الله ويعطلون فرائض الله فهيهات ان م ن ت ص ر و ا شيخ الفاضل هناك بعض إخواننا بعض بكتاب يرقون ولا يحسنون ترتيله وتجويده ب أ ح ك ا م ه ويقولون إ ن هذا من ا ل د ع و ة إ ل ى الله فما نصيحتكم لهؤلاء الاخوه بع... ن هنا... هنا يرقون يحسنون ويقولون إن من نصيحتكم من ا بكتاب الله ولا يحسنون ترتيله وتجويده بأحكامه ويقولون إن هذا من الدعوة إلى الله فما نصيحتكم لهؤلاء أما من كان ترتيله وتجويده إلى الناس بما ي ق ر أ من ا ل ق ر آ ن وتنفع رقيته لصلاحه واستقامته ولم يخف متقنا ل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ولم يكن ي ت أ ك ل بهذه ا ل ق ر ا ء ة و ي ت خ ل ه ا و س ي ل ة ا ل خ س ب مما قد يحمله ان يقول غير الحق ويدعي من النتائج ما لم يصح اقول اذا سلم من هذه الامور فلا حرج عليه لعموما استطاع ان ينفع اخاه فليفعل اما من يتخذها و س ي ل ة خ س ب وهو مع ذلك صاحب لحن في ا ل ق ر ا ء ة لا يقيمها ولا يخرج ح ر و ف من مخارجها ولا يؤدي احكامها فلا شك أ ن عمره عمل غير صالح يقول السائل حلفت ب يمينا أو حلفت ي ي م ن بطلاق زوجتي إ ذ ا وصلت عمتها ما حكم هذا اليمين لا شك أن قطيعة الرحم أو الحمل عليها شك أن أو قطيعة ليس من ا ل أ خ ل ا ق ا ل ك ر ي م ة ولا من ا ل آ ذ ا ب ا ل ف ا ض ل ة ا ل ج ل ي ل ة إ ل ا إ ذ ا كان المانع من هذه ا ل ز ي ا ر ة ما عليه ا ل ع م ة ومن معها من منكرات فلا حرج ومع ذلك إ ذ ا زارت هذه ا ل م ر أ ة عمتها يكون في ذلك تحنيث الحالف وليس عليه سوى ك ف ا ر ة اليمين ولا يقع بذلك طلاق ما دام أ ن ه حلف بالطلاق ل أ ج ل أ ن يمنعها من الذهاب ف إ ن الحلف بالطلاق للمنع من, من عمل من ا ل أ ع م ا ل او للالزام به إ ذ ا لم يتحقق ما قصد إ ن م ا يترتب ك ف ا ر ة اليمين ما ر أ ي فضيلتكم فيمن يوزع تركته على أ و ل ا د ه وهو على قيد الحياه خ ش ي ة المشاكل بينهم ل أ ن ه م ليسوا أ ش اشقاء ء لا ك أن نجعله هذا لا يصبح ت ر التقرب ر ب بالأموال ببدلها ا الله الله إنما والإحسان ا إلى فإن إلى إلى ل هو ف ق واداء ا ل أ ع م ا ل الصالحه في سائر وجوه الخير والبر و أ م ا توزيعها على ا ل ذ ر ي ة خ ش ي ة ا ل ش خ ا ق والخلاف فليس من البر ينبغي ان يثق بالله جل وعلا ويحسن الظن به وان يحسن الظن بذريته وان ينصحهم ويوجههم للتمسك بدين الله و ا ل ع ل ا ي ة ب ص ل ة الرحم وان قاطعها يقطعه الله وان واصلها يصله الله ثم عندما يقسمها قد يقسمها على ط ر ي ق ة الميراث فقد يكون بذلك م خ ا ل ف ا ل أ م ر رسول ا ل ل ه ص ل ى ا ل ل ه عليه و س ل م ف ق د أ م ر ب ا ل ت س و ي ة كما في ق ص ة ا ل نعمان ا ب ن ب ش ي ر ع ن د م ا أ ع ط ى و ل د ا من أ و ل ا د ي ع ن د م ا أ ع ط ا ه أ ب و ه بشير ع ب د ا فقالت أ م ه أ ش ه د على ذلك رسول الله ص ل ى ا ل ل ه عليه و س ل م فلما أ ر ا د ي ر ش د ه قال أ ك ل و ل د ك أ ع ط ي ت ه م ث ل ى قال لا قال لا تشهدني على جور الاخر الحديث في الافضل الا يوزع تركه ثم عندما يوزع تركه على اولادي ومحيا قد يموت احدهم فيرث بعض ماله غير و ر ف ة ا ل ب ق ي ة ولو ترك المال ا ل ع ب و عنده لسلم من مثل هذه ا ل أ م و ر و إ ن كان الميراث أ م ر ا لازما ب أ ن يعطى كل ذي حق حقه ف ا ل أ ف ض ل أ ن لا يعمل شيئا ب ث ر ك ه من توزيع في حياته و أ ن يدعها لتخسم وفق ما شرع الله جل وعلا من كان حيا عند و ف ا ة ا ل م و ر س له نصيبه الذي فرضه الله جل وعلا、نعم. فضيلة الشيخ هل يدخل في مفيد في مرض المرض الشيخ يدخل الحديث الذي ذكرتم من مرض وتعالج بالكي يمط الحديث هل وتعالج لأنه مفيد لعلاج لم علاجا الطب لا تعالج هذا هذا وخصوصا إذا لم علاجا في الطب الحديث؟ لا شك ذكرتم من أن من تعالج ب أ د و ي ة م ب ا ح ة أ و ب ر ق ي ة م ب ا ح ة أ و بشيء لا يكون من السبعين الف الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ن كان يرجى له خير بما يعمل من أ ع م ا ل لا شك أ ن ه ما من داء انزله الله الا وانزله دواء شفاء علم من علم وجهل من جهل الا الموت فلا دواء له والهرم لا دواء له وما سوى ذلك من الامراض فلها ادويه والادويه لا تحول دون الموت فان الموت لن ي ت أ خ ر ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والكي فيه الشفاء والنبي يقول عن ادويتي اولئك القوم الذين في عهده صلى الله عليه وسلم ان كان الشفاء في شيء يعني من ادويتكم ففي شربه عسل او شربه محجم او كيس النار ويقول وانا انها امتي ع ن الحي لكنه نهي ليس بنهي التحريم وانما إ ن ز ي فضيلة الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم عليه صلى قوله و الله أفلح أ بنهي ي ه إ صدق ذ ه الأمور ا ل ت ك التنزيه ن ا ع ع ر ب ي ا د و ه ا و على ل أ س ت م دون قصد لمعناها كما في قوله ل ز و ج ة التي حاضت وظن أ ن ه ا لم ت ت ط ا ف ل ف ا ض ة عقرى حلقا ومعنى عقرى عقرها الله انقطع رجليها وحلقا حلق الله ر أ س ه ا من ا ل م ص ي ب ة ت ر ب ت يداه يقول ل م ع ا د ثكلتك امك يعني عجلك الله بالموت في حياتها وامثال ذلك مما يجري على ع ل س ن ة القوم لا يريدون معناها إ ذ ا ل أ ع م ا ل بالنيات كما في حديث أ م ي ر المؤمنين عمر رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ف ق ا و افلح أ أ ب ي ه م صدق ليس باليمين التي يراد ع ق د ه ا و إ ن م ا مما جرى على أ ل س ن ه القوم و نبي الهدى صلى الله عليه و سلم منهم فلا شافيها كذلك من زلل لسانه من أ ه ل هذا العصر فقال ب ن ا ء على معتاد و النبي لا أ ق ص د ي م ي ن ا ولا يريد ذلك و حالما يتذكر يستغفر الله فهذا ك ف ا ر ة مثل هذا القول ان يقول لا اله الا الله فقط ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال ولات فليقل لا اله الا الله ومن قال تعال أ ق ا م ر ك فليتصدق ل أ ن تعال أ ق ا م ر ك إ ن م ا هي منا اغترب المال ولو بغير وجه حق فكفرت ذلك أ ن تبذل المال في وجه الحق وكفرت ولات أ ن يقول المرء لا إله إ ل اله ا ل ه الا الله. اتخاذ م س ب ح ة كآلة للعد في ل ت س ب ي يعد ح من الأمور إذا قصد التقرب إلى الله أ م و ر ا ب التقرب د قصد ع ي ة إذا إلى ا ل ل باستعمال المسبحة بعضي قربة البدع ورآنا الصفة من ذلك فهذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد ب أ ص ا ب ع يده ولما قيل لعبد الله بن مسعود وهو من أ ح ب ا ر هذه ا ل أ م ة وعلمائها إ ن قوما يجتمعون في مكان خذع يعدون ت س ب ي ح ا بحصى و ر ك و ف ة تذكر رضي الله عنه وجاء إ ل ي ه م متنكرا متلثما في الليل فجلس معهم و إ ذ ا قايم يقول عدوا م ئ ة فيعدون بالتسبيح م ئ ة ثم يقول عدوا م ئ ة فلما ر أ ى فعلهم حسر اثامه رضي الله عنه وقال أ ن ا أ ب و عبد الرحمن لانتم أ ه د ى من أ ص ح ا ب محمد أ و أ ن ك م جئتم أ م ر ا عدا أحصوا سيئاتكم و س ت ح لكم حسناتكم فاستعمال المسبحه اذا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن بذلك التقرب ل ل ه و أ ن استعمالها قربه فهذه ب د ع ة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا ف ه رد وفي امرنا هذا اي في ديننا م اي لا مردود عليه اما من ي س ت م ل ه ا عبثا وتسليه فهي نوع من انواع العبث الذي اذا خلا عن كل اعتقاد لا اثم ولا اجر وان ا خ ت ر ن ا بالاعتقاد تحول من العبث الى ا ل ب د ع فضيلة الشيخ ا م ر أ ة ارضعت طفلا ث ل ا ث ة ايام ت أ ت ي اليه من بعيد وتعطيه الثدي حتى يرتوي اي تعطيه الثدي وتعيده اليه هل هذا الرضاع من الرضاع المحرم ر ض ا ا ع ل يعتبر ابنا لها إذا كانت في هذه الايام الثلاثة يخرج امتص الى جوفه ثم تعيده إ ل ي ه في هذا الموقف فيكون قد رضع خمس مرات على ا ل أ ق ل في ثلاثه ايام أ و ثلاثه مجالس فهذا يكون ابنها من الرضاعه ا ل ر ض ا ع ة المحرم على الصحيح من كلام أ ه ل العلم ما كان خمس مرات في كل م ر ة يصل إ ل ى جوف الرضيع ما يمتصه من س د ي ا ل م ر ض ع ة وكان ذلك في الحولين أ م ا رضاع بعد الحولين فلا يؤثر تحريما امرأة صامت قضاء رمضان هذا الصيام قضاء رمضان هذا الصيام رمضان يوم من يوم والعمل عرفة عرفة أنه بنية يجزي يجزي وعن عن عن هل لا يكون في ان واحد عن حالتين أ و عن ع م ر ي ن فعملها هذا م و ا ف ق ة يوم غ ر ف ة بصيام ا ل يوم القضاء وقد قال, النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الولي قال الله جل وعلا في حديث الولي وما تقرب إ ل ي ع م د ي بشيء أحب إلي م م ت ا ص ر ض ت ا عليه ولا ي ز ا ل ع ب د ي ت ق ر ب إلي ب ا ل ن ح ا ف ل ح ت ى و ب ح ب ه و ا ل ش ا ه د أن أ ح ب ح ت اصبحت ا ل ب ح ت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب ح اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا م ب ح ت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب ح اصبحت اصبحت ا ص ب ح ا ص ل ح اصبحت اصبحتت ا ص ب ت ف خ ي ر ت اصبحت اصبحت ا ص ب اصبحت اصبحت إنما هو عن ا هو ل ق ر أ ت كتاب الفرق بين إ ق ا م ة ا ل ح ج ة وفهمها ل ل إ م ا م إ س ح ا ق بن عبد الرحمن ويبين فيه هذه ا ل م س أ ل ة لكن لم أ ف ه م جيدا الفرق بينهما ف أ ر ج و منكم التوضيح مع ذكر أ م ث ل ة س ه ل ة بسيطه <تصفيق> الفرق بين ا ق ا م ة الحجه وفهمها انا لم ا ق ر أ هذا الكتاب والفرق بين ا ق ا م ة الحجه وفهمها قد يكون الانسان حافظا للحجه وراى الناس يحتجون بها ولكنه لا يجيد تصور حقائقها وما دلت عليه وعلم انها حجه في هذا المقام بما ر أ ى من كلام اهل العلم او سمع وعلم انها تقطع ا ل خ ص م الذي يحتج بها عليه فاقامها وقد لا يكون ف ا ه م ا مدلولها عالفا طواياها الانسان بالخبر ولم يكن قد فقهه كما في حديث ف ر ب م بلغ أ و ع ى من سامع ح ض ي ل ة الشيخ هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد أ م خارجه و إ ذ ا كان داخل المسجد فكيف نوفق بين هذا وبين حديث النهي عن ا ل ص ل ا ة على القبور النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن في المسجد ودفن ا ل صاحباه معه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما و إ ن م ا وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان ولم يستشر الوليد أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهذه التوسعه لا تكون حجه في جواز ا ل ص ل ا ة في المساجد التي بنيت ل أ ج ل ا ل أ م و ا ت المدفونين فيها أ و من سيدفنون ف إ ن المسجد الذي يبنى ل أ ج ل ا ل خ ب ر لا تصح ا ل ص ل ا ة فيه ثم ان هذا المسجد المصلي يصلي وهو لا يتصور كيف اتجاهه الى القبر واحيط القبر بهذه الجدران ا ل ث ل ا ث ة التي احيط بها بعد ا ل ت و س ع ة فالحجره لم تغير والتوسعه إ ن م ا أ د خ ل ت المكان و ب ق ى مكان ا ل خ ب ر لحاله فلا يحتج بذلك على جواز دفن ا ل أ م و ا ت في المساجد ولا على جواز بناء المساجد لاجل ل ا ل أ م و ا ت وعلى قبورهم وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فهذا العمل ليس بحجه ل أ ن ه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله أ ص ح ا ب ه ولا استشير الناس في وقته وتصرفات السلطان إ ذ ا وافقت الحق فتغفي حق ل م و ا ف ق ة الحق و إ ذ ا خالفت الحق لا يحتج بها ل أ ن ه ا ليست بحجه ا م ر أ ة نامت مع زوجها وهي ص ا ئ م ة في غير رمضان فلم تغتسل حتى بعد غروب الشمس ولم تصل ولم تسل الظهر ولا العصر ولا المغرب فهل صيامها صحيح وماذا تفعل في صلاتها لا أدرينا هذا نامت مع زوجها إن كانت نامت عندما أصلحت معنى إن مع الفجر قبل ص ل ا ة الصبح بنيه ا ل ص ل ا ة وغلب النوم وبقت طوال هذه الساعات في نوم عميق وكانت يوم نامت وهي ع ا ز م ة على الصيام ولم تستيقظ الا بعد الغروب فالصيام الصحيح أ م ا إ ذ ا كانت نامت والمقصود ب ا ل نوم الجماع وفي النهار فلا شك أ ن الجماع مفسد للصيام و إ ذ ا كان عن قصد موجب ل ل ك ف ا ر ة و ق و ل ي عن قصد قد يكون ا ل إ ن س ا ن في أ و ل يوم من رمضان وينسى وتنسى ا ل ز و ج ة أ ن ه م في حال صوم ثم يتذكران بعد الجماع فهل يفسد س ي ا م ه م ا بذلك يصحيح أ ن ذلك مثل من أ ك ل أ و شرب في نهر رمضان ناسيان فضيلة فعل والاسترقاء ب من السبعين أ ل ف فهل يكون منهم إ ذ ا ترك ذلك غير مخل بما سواه وكان تركه له توكلا عن الله جل وعلا فهو من السبعين إ ن شاء الله لكنه إ ن م ا يكون كذلك إ ذ ا حقق الامور ا ل أ خ ر ى لم يظلم العباد ولم يرتكب السوء ولم يمت و ن ص ر ا على معصيه يحصل في بعض البلدان ختان النساء فهل هذا من الدين ختان النساء من ا ل أ م و ر ا ل م ع ر و ف ة عند العرب في جاهليتهم ولم ينه عنها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في ا ل أ ح ا د ي ث ما يدل على وجوده وعدم استنكاره إ ذ اذا التقى الختانان إ جاوز الختان الختان ونفذ ذلك وهذه أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة والحديث ا ل آ خ ر خذي ولا تنهفي في بعض المقال لكن هذه ا ل أ ح ا د ي ث الصحاح تدل على وجود الختان ك... ثم لم يات عن النبي ص ل ى ا ل ل ه عليه السلام اي يناير ه ت ا ن فالاصبع س ي ح جوازه لكن هل هو ك ل هو هيتان او هيتان ا ل ذ ي ك ا ن م ع ر و ف ا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو ما كان مع ر و ف ا في عهد صلى الله عليه وسلم وما ق ا ب ت حول ه ا ل ض ج ة في هذه ا ل س ن و ا ت ا ل أ خ ي ر ة و ت ك ل م بعض أ ه ل العلم في ه مانعا وبعضهم مبيحا فما كان من هذا الختان الذي يسمى في الزمن القديم ب الختان الفرعوني فهذا ختان س ي ء وغير مباح وما كان من ذلك الختان المعروف عند العرب ليحض شيء قليل من ذلك المنتبر في برج ا ل م ر ة فلا في ذا ولا ذا نحضر تحريم س م ا ح ة الشيخ ما حكم من يضع المتفجرات في جسده ثم يدخل في أ م ا ك ن يوجد فيها الكفار ليتفجر هو ومن معه ويسمي ذلك بالعمليات الجهاديه ة لشك أن ذ ا جائز عمل محرم بل غير هو وهذا يختلف عن ا خ د ا م المرء على الناس ليقاتلهم بسيفه قد لا ينجو وكم ق د ينجو و من داخل دخل في صوف العدو وفتى بحبهم وخرج واما ه ذ المت... الذي ا يضع المتفجرات في جسده فهو مقدم على الانتحار لا م ح ا ل ة لا شك أ ن هذا عمل غير جائز、نعم. ما حكو من حكو ي ق لما لوالد الطفل ل ا ي ت قدمتم ل ل الجنة أخير. أخير. لما ط ف ة وأخذتم قالت عائشه ة رضي ا ل ل عن ه ا عن طفل مات ه ن ي أ ا له عصفور من عصافير ا ل ج ن ة فقال عليه السلام او غير ذلك يا ع ا ئ ش ة ع ا ئ ش ة تعتذر ب أ ن ه صغير والنبي يقول أ و غير ذلك يا ع ا ئ ش ة لا ي ج ز لنا ان نحكم ل أ ح د ب أ ن ه يدخل ا ل ج ن ة لا من صغير ولا كبير و إ ن م ا ندعو الله ب أ ن يكون ف ر ض ا لوالديه وسابقا لهما الى ج ن ة والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول من قدم ث ل ا ث ة من الولد لم ي ب ر غ ا ل ح ن ف كانوا حجاب الله من النار وهذا انما يكون اذا صبر واحتسب اما اذا توجع وتضجر وتسخط فلا ي ك و ن و كذلك واما ان يقول هنيئا لك ذهب الى ج ن ة فمن اخبرك انه ذهب ما حكم من يقول ان الموت ب ا ل م د ي ن ة والدفن في بقيع الغرقد من حسن الخاتمه ة كم ذلك من من يتمات على ودفن في ذلك البقيع الظلالة البقاع لا على ل ودفن اثر ا الموت او بعده بمجردها مات على التوحيد متبرئا عند بعده على ولكن من من الشركي وظلم النفس وظلم العباد فهذا من أ ه ل ا ل خ ا ت م ة و إ ل ا ففي ا ل م د ي ن ة في ا ل ق د ي م والحديث من يموت على ا ل ظ ل ا ل ح ص و يوقع على وثيقة وعهد يكون فيه الولاء الدولة ل على إسلامية علما الجنسية على التام لتلك الدولة الكافرة جنسية بأن من غير يأخذ فيه والتزام بالقوانين التي تضعها لا يحل للمسلم ان يحمل هذه ا ل ج ن س ي دولة مختارا وان كانت بلده الاصلي لا تحكم بشرع الله او تحارب شرع الله ف إ ن البلد ا ل إ س ل ا م ي ة و إ ن كانت حكومته لا تحكم ب ا ل إ س ل ا م يرجى أ ن تتغير الوجوه فتتغير ا ل أ ح و ا ل و أ م ا بلاد الكفر ف إ ن و إ ن كنا لا نياس أ ن يهدي الله الضال ويرشد المعارض إ ل ا ان ا ل أ ع م ا ل أ غ ل ب بقاء احوالهم أ على ما هي عليه فالذي يحمل ا ل ج ن س ي ة ا ل ك ا ف ر ة ل ل د و ل ة ا ل ك ا ف ر ة ت ا ر ي خ ج ن س ي ة بلده التي هي بلد إ س ل ا م ي إ ن م ا يرضى بالانتساب إ ل ى من نصبوا أ ن ف س ه م حربا ل ل إ س ل ا م وهل ا ع ا م ة المحن والبلاء ا ل م ن ت ص ر في العالم ا ل إ س ل ا م ي إ ل الا وفي ا د و ل ل الفاجرة ك ا ف ر ة وراء غ ي ه و ر ا كثير من هذه المحن فضيلة الشيخ إني أحبك في الله وسؤالي هو ما حكم قراءة سورة ياسين الله القرآن على الميت قراءة سورة ما غيرها أحبك أو حكم بعد هو موته أ س ا ل الله أ ن جعلنا في هذا المكان من المتحابين في الله و أ ن ينفعنا بذلك في دنيانا و أ خ ر ا ن ا س و ر ة ياسين المقصود بقراءتها على من افتضر ل أ ن ن ق ر أ ه ا على م و ت ا ك م ف إ ن ه ا يعي ن تعين على تسهيل ا ل م ي ت ة لا أ ن ه ا ت ق ر أ عليه بعد الموت وفي ا ل م س أ ل ه خلاف والصيح أنها إنما ت ق ر أ ع د قال م لعلى من ك انها ل ي انما ل ت و س ل ب ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل عليه ل ه و س م ومن يستدل ب ح د ي ث ا ل إ س ر ا لا م ع اعلم و س ى عليه ل ل ا ا من ك ا ل الصلاة ت فخففت خ ف ف ي ك ما هو ه معلوم ذ اكثر لدى ل بواجهة بل الوجوه موسى من عليه السلام قال ا لنبي الله صلى الله عليه وسلم لما أ خ ب ر ه م ا فرض الله عليه وعلى أ م ت ه قال إ ن ي بلوت الناس قبلك كذا وكذا و إ ن أ م ت ك لا تطيق ذلك ف ا س أ ل الله التخفيف قال له اسال ربك ان يخفف لم يقل له توسل ب أ ح د ولا قال توسل بي وقال انت توسل لي فهذا, حديث فهذا ليس فيه أ ي ر ا ئ ح ة د ل ا ل ة على التوسل بغير الله و ع م ا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التوسل به بعد موته و إ ن م ا نتوسل ب أ س م ا ء الله جل وعلا وصفاته ذكرتم أ ن المسافر ي ص ل السنن الرواتب في السفر ولكن ما هو الجواب عن الحديث الصحيح ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر الا الوتر وركعه الفجر ذ الفجر ا ح د ي ث على ر ض التسليم انما هو حكاية فعل ولن حكاية ي هو د حديث ماحث اي الصلاة فيه ف نهن عن صلاه الرواتب والنبي ذكر ان من حافظ على عشر ركعات و ث ل ا ث سنتي عشر ر ك ع ة وهذا حديث قولي فمجرد ح ك ا ي ة الفعل لا تكون الناس خ ة ل ل أ ق و ا ل كما هو قرر في علم ا ل أ ص و ل و ا ل م س ا ل ة ف ي ه ا خلاف و ا ك و م ا يحتج ب ه ا ل محتجون بكلام ابن عمر رضي الله عنهما لو كنت مسبحا لاتممت ص ل ا ة ولكن مما قيل أ ن إ ت م ا م ا ل ص ل ا ة ليس الينا ورد ص ل ا ة السفر ركعتين تمام غير غ ص ر فلا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يرى نفسه قد أ ت م ه ا و أ ح س ن بل ما دام في السفر فعليه أ ن يقصر ا ل ص ل ا ة والخلاف في ا ل صحتها اذا أ ت م ه ا الشيخ قطعت ص ل ة الرحم من عمي بسبب جهله بالدين وكذلك للعادات والتقاليد في بلادنا كالتسليم على زوجتي فما في في المصافحة فإن في حكم مجرد التسليم والمقصود بالتسليم كلام من الشرع الزوجة ولا هذا السائل الأعراف يرون التقليل ذلك شك تكون أكثر ذلك على يرون بعض يبدو وقد أنه خطأ ل ل م ر أ ة في ا ل م ن ا ا س ب ت غير محرم وهذا خ ط أ اكمل الناس ايمانا و ا ب ر أ ه م من كل ن ق ي ص ة ما مست يده يد ا م ر أ ه الا ان تكون ز و ج ة او محارمه م لكن انت ايها ل س ا ئ ل عليك ان ترفق بعمك وتنصحه وترشده والا تقطع سيدينا ابي بكر وعمر رضي الله عنهما بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي له ع ب ر ة أ و شيء معين ولماذا لم يدفن معهم سيدنا عثمان رضي الله عنه لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم يدفن صاحبه في المسجد وانما دفن في بيت النبي حجره ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وهو لم ي أ م ر بذلك صلى الله عليه وسلم ولكن ذلك توفيق من الله ل ل ص ح ا ب ة لبيان فضل هذين الصاحبين لما توفي ابو بكر دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستنكر ذلك و ا ر أ ت ع ا ئ ش ة أ ن تكون ا ل ث ث ا ا ل خ ب ر الثالث فلما اصيب عمر رضي الله عنه ض م ح ت نفسه ل أ ن يدفن بجانب صاحبيه وكان جديرا بذلك ف أ ر س ل ابنه عمر ا س ت ا ذ ن عائشه رضي الله عنها ف أ ذ ن ت وقالت كنت أ ر ي د أ ن اتخذه لنفسي و ل أ و ث ر ن به عمر وكان ذلك من جميل إ ح س ا د ه ا رضي الله عنها ولما ف خ ا ل ن ه ا عبدالله إ ذ ا أ ن ا حملت فلا تدخلوني حتى ت س ت أ ذ ن ه ا ف إ ن ي اخشى أ ن تكون اذنت لي في حياتي ح ي ا ة مني ف ع ذ ن ت رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا ف د ف ن رضي الله عنه بجانب صاحبيه وهذا من توفيق الله ليعلم جميع الخلق أ ن الله ما كان ليجمع هذين الصاحبين ب ن ب ي ه م ا صلى الله عليه وسلم إ ل ا وهما أ ف ض ل هذه ا ل أ م ة وفي ذلك من ارغام أ ه ل البدع و أ ع د ا ء ص ح ا ب ة نبي الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من من فيه. فلله ي ذ ك من ا ا ا ر غ ف ي الحمد والمنا هو ل المعتمر الان يصبح متمتعاً أو بالحج العمرة الى متمتعا مع انه يصبح يقصد العمرة فقط؟ إذا ذهب إلى مكة يريد ا منا ي ر عمرة يعتمر ي ليس اليه إذا بقى في يوم د ان اجعلها فهذا اذا وحج وهو مكة فقط بقى ك اما ن عازل الحج فهو ت ت م ع اذا ذهب الى م ك ة واعتمر وعاد الى مكان اقامته في ا ل م د ي ن ة او ج د ة وما كان يدن الحج ثم يسال الله له الحج فهو ليس المتمتع بل هو مليء بما يخالف ا ل ع ق ي د ة فالرجل رحمه الله نسال الله ن ر ح م جميع أ م و ا ت المسلمين ليس من أ ه ل العلم هو من أ ه ل الدراسات ا ل م د ن ي ة و أ ه ل ا ل أ د ب و له كتبه ا ل س ا ب ق ة قبل أ ن ننخرط في سلك ا ل أ خ و ا ن المسلمين كان من ا ل أ د ب له كتاب حصاد أ د ب ي و ا ل أ ط ي ا ف ا ل أ ر ب ع ة و غير وغير و طفل من القريه و ع ش ي ا ء ك ث ي ر ة من هذا النوع ثم شاء الله له جل وعلا أ ن يتحول عما كان عليه و كان في وقت نشط الناس في الكلام و إ ن قل العمل وخير ل ك ل ا م أ ث ر ه فكان ما كان وكتب هذا الكتاب الذي اسمه في ظل ا ل ق ر آ ن وان شاء الله له حسنات ولكن له اخطاء في ا ل ع ق ي د ة وفي حق ا ل ص ح ا ب ة اخطاء خ ط ي ر ة ك ب ي ر ة وقد افضى الى ما قدم ف ن س أ ل الله ان يعفو عنا وعنه واما كتبه فانها لا تعلم ا ل ع ق ي د ة ولا تقرر ا ل أ ح ك ا م ولا يعتمد عليها في م ل ذلك ولا ينبغي ل ل ش ا د ي والناشئ في طريق العلم أ ن يتخذها من كتب العلم التي يعتمد عليها فللعلم كتبه وللعلم رجاله و أ ن ص ح أ ن يعتني طالب العلم ب ا ل ق ر ا ء ة المتقدمين ا ل ع ل م ه ا ل أ ر ب ع ه وللتابعين وعلي الحق وعلماء ا ل إ س ل ا م المعروفين ب ا ل س ل ا م ة المعتقد و غ ز ا ر ة العلم والتحقيق و غ ي ا ن مقاصد ا ل ش ر ي ع ة وهم لله الحمد كثيرون وكتبهم محفوظه بحمد الله والمرجع في ذلك كله وعرض اقوال الناس إ ن م ا ي ق و ن على كتاب الله وعلى سنه نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أ ق و ا ل السلف ل ل ص ح ا ب ة فهم أ د ر ى و أ ع ر ف بمفاهيم كلام الله وكلام نبيه ولله ذ ك ك ولله الحمد و دون في خ ط ب العلماء من الصحاح والسنن وكتب الاثار كالمصنفات ونحوها فلا عذر لطالب العلم بالتقصير ولا يصح ان يجعل كتب ا ل م ت أ خ ر ي ن ح ا ك م ة على كتب المتقدمين فضيلة الشيخ ما زال كثير من المسلمين ي زال ما من ن ؤ ذ وقد ن الأذان عثمان رضي الله عنه يوم الذي رضي الأول هو مشروع و الجمعة الله خاصة فعله فهل ا ن ت ف ت ا ل ع ل ة التي من أ ج ل ه ا فعله عثمان ن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة مدينة أن عثمان يقول عليه عليكم ي وسلم ولا صلى الله الخلفاء الخلفاء ل ا ا بعد شك د ش المهديين ب إ ج م ا ع أ ه ل الحق على ذلك وقد أ ق ر ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم هذه ا ل س ن ة فحازت ا ل إ ج م ا ع ف ا ل إ ع ر ا ض عنها إ ع ر ا ض عن هدى ما حكم كتابة على جدران المساجد لا شك أن العظيم إنما كتابة القرآن جدران وزخرفتها لا القرآن شك ليتلاء على نزل أن ويتعبد لله جل وعلا ب ث ل ا و ت ه وتدبره لا ان تجمل به الجدران او ترسم عليه اللوحات في الطرقات وغير ذلك بل ينبغي ان يصان عن ذلك كله ولو كان خيرا لسبق ن اليه السلف رضي الله عنهم وارضاهم فكان فقد كانوا احرص ا على الخير و أ ر غ ب في كل بر و أ ب ع د عن كل إ ث م وقطيع رضي الله عنهم أرضاه قالب علم يجالس أهل السنة وارضاهم وأنا أجالس الجميع ذ ا لم لجمع أ ن ا أ ك ب ر إ خ و ا ن ي وتوفي والدي بعد مرضه و أ ث ن ا ء مرضه كان يريد الحج علما ب أ ن ه أ د ى ا ل ف ر ي ض ة فهل أ ح ج عنه أ م أ ن ف ق على إ خ و ا ن ي من مصارف الحج الحج عنه غير واجب والنفقة إخوانك العاجزين عن اللفاق على أنفسهم واجبة والبدء بالواجب أولى من البدء بالنافلة على على على أولى عنه أنفسهم من غير و إ ذ ا أ ع ا ن ك الله فيما بعد على الحج عنه فحج عنه ف إ ن هذا من البر ما حكم قول كثير من المصلين بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد ولك الشكر الأولى أن يتقين الإنسان بالوارد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فالوارد ربنا ولك الحمد صلى عليه وسلم ولك أن يتقين عن نبي ربنا لك الحمد اللهم ربنا و لك الحمد ياتي ح م د كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ومن ومن آخر العمرة القادر الكلام ما حكم العمرة عن الحي الصحيح حكم عن و ل ق ا د ر على ا ل ع م ر أو ا ل ح ج الذي لا مانع ي م ن ع ه ا ل ص ي ح أ ن ه ل ا يحج ع ن ه و ل ان يعتمر ف إ الأصل ف ي ا ل ع ب ا د ا ت ا ل ب د ن ي ة أ ن ه ا ل م ن ع د ا ه ا إ ل ا ما جاء ا ل إ ذ ن م ن ا ل ش ا ر ع ب أ د ا ه و ا ل ذ ي جاء في ا ل ح ج و ا ل ع ع م ر ة م ن نذر و م م ا ت أو ن وجب ع ل ي ه و ا ك ع ج ل على الركوب والمشي كما في حديث ا ل خ ف ا ن ي ة عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم مصرفه ن م م ز د ل ف ه ان فرد ص ل الله ع ل ى عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا ي س ت ط ي ع الركوب والرضا ل ا ض ع ع ع حج عنه فقال نعم فهذا انما هو في امور بصلاتها فاما القادر الذي لا مانع من الحج يمنعه من وقال ا ل ع م ر لي اشنقني فرددت عليه ب ك ل م ة شنقك الله ماذا علي في هذه اللفظه وتتجنب الحماقات التي قد تجر في بعض ا ل أ ح و ا ل إ ل ى نتائجها ما حكم تكرارها العمرة ا ر ر ت ك بسفر ا ل ي ن ش أ لها دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم تابع بين الحد و ا ل ع م ر ة ف إ ن ه م ا يفيان الفقر والذنوب كما ينفكير خبث الحديد والذهب والفضه واما تكرارها من مكه كما يفعله كثير من العامه فان هذا عمل غير مالوف للسلف الصالح ولا يعرف فعله عن الصحابه رضي الله عنهم على الاطلاق لا يعلم ان صحابيا جاء إ ل ى مكه ثم اعتمر ثم بعد انتهاء من عمرته ذهب الى الحل وعاد محرما وهكذا. لا يعلم على الاطلاق أ ن احدا فعل ذلك يؤدي عمره ويتحلل منها ثم يخرج ا ل ا ت ي ا م ب ع م ر ة أ خ ر ى ولم يرد في عمره من م ك ة بسند صحيح إ ل ا ما جاء من ق ص ة عائشه ة رضي ا ل ل عنها الشيخ فضيلة فتل رضي و ق عمر ر الله عنها ل ل لؤلؤة المجوسي ما معنى العلج؟ ع معنى ج أبو ما العلج هذه صفات يصيب بها المسلمون كفار العجم الكافر من ا ل أ ع ا د ي نسميه المسلمون علجا هل مجرد مساس الختان للختان يوجب ا ل غ س ل هو لا يمس الختان إ ل ا بعد أ ن يتجاوز شيء قليل الموضع ل أ ن ه لا يمس الختان الا اذا ورجت الحشفه ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الحلال بين والحرام بين وبينهما أ م ر مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد ا س ت ب ر أ لدينه وعره ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أ ن ي ر ت ع فيه من قبل زوجته في مكان يمكن ان ي أ ت ي م ن وراء ذلك فهو ممن ركع في ا ل حول م ا ح ا ل ح م ا و إ ذ ا ركع حول ا ل ح م ا أ و ش ك أ ن تزل به الحال فيتجاوز إ ل ى المحمي رجل كبير في السن وله خ م س ة أ و ل ا د ث ل ا ث ة منهم اشتركوا في بناء بيت من دورين ولما أ د خ ل أ ب و ه م المستشفى حاول أ ح د ه م نقل صك البيت ا ل س م ه فبلغ الوالد بذلك وعندما خرج س أ ل عن هذا ا ل أ م ر فقال يلحقك الاثم ف س أ ل الابن أ ن يرجع بالصك باسم باسمهم وترك الخلاف لكن توفي على هذه الحال والخلاف قائم بينهم ما مصير أ ب و ه م أ م ا أ ب و ه م إ ن كان أ م ر بذلك لان السؤال قد لا يكون احسن ص ي ا غ ة إ ن كان أ م ر بذلك وان يكون المال ل أ ح د ا ل أ و ل ا د فقد أ ت م وجار وعلى ا ل أ و ل ا د أ ن ينقلوا اباهم من هذا الجور بان يعيدوا البيت إ ل ى الميراث ل ي ق س م و ا ا ل و ر ث ة و إ ن كان لم يعلم وكان ا ل م ر د يحمل و ك ا ل ة أ و استطاع أ ن يلبس ف ا ل م ح ك م ة التي ت ف ت ل بهذه ا ل ق ض ي ة نسال الله أ ن يوفقها للحل الذي يرضي الله جل وعلا ل هل ا أنا كنت في كرب وربي نجاني متتابعين هذا أن أصوم أوفّي أم كنت ونذرت شهرين بندري كرب في وربي الله جل وعلا مدح الذين يوفون بالنذر والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول من نذر أ ن يطيع الله ف ل ي ط ع مع أ ن ه نهى عن النذر وقال إ ي ا ك م النذر ف إ ن النذر لا ي أ ت ي بخير و إ ن م ا يستخرج به من البخيل لكن إ ذ ا نذر ا ل إ ن س ا ن نذرا مباحا يتقرب إ ل ى الله بما نذر به وجب عليه ان يفي بلدنا الشيخ إنني أحبك في الله أحبك والسؤال ر أ أعتمر عن جدي رحمه جدي ل ل ه اذا ل ي م ت هل أ ك و ن م م ت ت ع ا إذا ق د ر ا ل ل لذلك في هذا الوقت جعل الله وتعالى الإنسان لا يشترط في التمتع ه هذا فيه سبحانه في في متحابين جميعا يشترط ان تكون العمره والحجه لواحد لو حج انسان اعتمر عن ابيه وجعل ا ل ح ج ة عن جده مثلا فهو متمتع التمتع يتعلق بصوره العمل لا بقصد العامل قصد العامل ان يكون الحج عن شخص والعمرة يكون عن شخص اخر لا يجعله غ ي ر متمتع إ ذ ا أ د ى ا ل ع م ر في اشهر الحج و أ ق ا م ه في م ك ة وهو يريد أ ن يحج فحج فهو متمتع、نعم. ما حكم الثياب المختلطة حرم أمة الإسلام الثياب بالحرير إذا كان الظاهر فقد حرم الله جل لبس الحرير الله وعلا الحرير رجال أمة الإسلام. وإن كان الظاهر غير الحرير جل لبس على غير وإن فقد فرعون ان يتجنب المرء ذلك قد تكون اللحمه غير السداء اما ما كان من رقم في ثوب ونحوه فلا تحريم فيه رجل اسبل ازاره وقال انه لا يفعل ذلك خيلاء فهل يكون ذلك جائزا له إذا كان وجعله يتجاوز الحد المحدود لذلك وزعم أ ن ه لا يقصد شيئا فهو غير صادق أ م ا أ ن يكون إ ز ا ر ه طويلا أ و حمل ع ب ا ء ة ط و ي ل ة فيتعاهدها بالرفع إ ل ا أ ن ي ن س ا و من ح ل ا ل ك ويسوء هذا الحصول فلا يكون كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جرا ازاره خيلاء لم يضر الله إ ل ي ه وكلمه أ ك نحوه فقال الصديق رضي الله عنه أ ر ان إ إ ز ا ر ي يا رسول الله يسترخي إ ل ا أ ن اتعاهد ه قال إ ن ك لم تكن ممن يفعله خيلاء ف إ ذ ا شهد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ي بكر فهل شهد لي ولك لا. هل الحرير الصناعي من المنهي عنه الحرير المحرم ما كان حرير ا حقا وما سواه فاذا اراد المرء ان ي ت و ر ع عنه خ ش ي ة ان يظن به الظن فقد احسن فان تلافي الظنون ا والحرص على ا ل س ل ا م ة منها من مقاصد ا ل ش ر ي ع ة ما حكم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من مكان بعيد وما هو واجب ط ل ب ة العلم نحو هذه الظاهره ة الصلاة البرية أما أمر نابه ووجب علينا. وأما أن السلام السلام فهذا نابه علينا الإنسان ا عليه يقل عليه رسول ل ل في في في قد ووجب فهذه من البدع المنكره مرض إ ن س ا ن وجرب جميع ا ل أ د و ي ة وقيل له إ ن علاجك في الكي فهل يكتوي أ م لا علما ب أ ن المرض قلل من عمله للطاعات بسبب ذلك المرض إذا كان واثقا تامة التوكل الصادقة من نفسه ثقة لحسن فلا شيء عليه إ ذ ا لم يكتوي و إ ن كان يخشى إ ذ ا استعصى ا ل أ م ر أ ن يقول لو أ ن ي ك و ي ت لاستلمت من هذه ا ل ع ل ة فليبادر ا ل ك ي واما كونه قل عمله ف إ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا مرض أ و كبر أ و سافر يكتب له من العمل مثل ما كان يكتب له يوم ثم كان صحيحا مقيما قادرا ما معنى قوله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون هذا في داخل ف ع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات حينما اصبحوا على اثر مطر قال اتدرون ما قال ربكم قالوا لا قال ق اصبح ل من ع ب ا د مؤمن بي وكافر من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا ب ن و ي كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب فالمقصود تجعل رزقكم انكم تكذبون تقولون ان هذا الرزق جاء من كذا جاء من كذا ما تسردون الفضل إ ل ى الله جل وعلا、نعم. ما هي ا ل م د ة التي يجلسها المصلي بعد الفجر حتى طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين وما والمدة بالطويل ولا الشمس رمح الرمح الشمس مرتفعة قامة المعتدل هذا الحديث الحديث الصحيح العين العين الأرض الرجل لا صحة بالقصير لأن على ضيد رمح. أي بخدر الرمح. أي بخدر بخدر هي أي في رأي、العين. في نظر ترتفع ترى والدي توفي وهو ت ا ر ف ل ل ص ل ا ة أ ف أ ح ج عنه إ ذ ا مات ت ا ر ف ل ل ص ل ا ة عازم على تركها فحج عن نفسك والله جل وعلا يتولى من مضى رجل شك في آ ي ة ونسب هذا الشك لعلماء ا ل ق ر آ ن وهذه ا ل آ ي ة سلام على الياسين أو آل ياسين في ا ل ق ر ا ء ة ا ل أ خ ر ى وقال أ لي س إ ل ا ي ل س ي هو إ ي ل ي س و ا ل ي ا و ا ل ن و ن زائد ة ف ش ك بسبب ذلك ي ر ج ع إ لك ى ل ا م آل العلم ف ي ذلك وجد ي في ش ف ا ء ا ل ص د ر إن ش ا ء الله、نعم. تعود تعودت على ن ص ف من يدخن من إ خ و ا ن ي ف إ ذ ا لم ينتهي أ ق ا ط ع هو لا أكلم حتى ل ا يدخن ض ر ن ي ا ل ت ي فهل علي ذنب بل ت ع ا ه د ه ب ا ل نصف والرشاد إ وتحيم فرص انشراح صدره وانسه بك ف أ و ر د عليه ا ل ن ص ي ح ة ولا تمل ف أ ن ت على خير ولعل الله أ ن يهديه بسببك فضيلة الشيخ نشأ في هذه الآونة الأخيرة من يتكلم بالعلماء نشأ هذه من ويصفهم فنرجو التوجيه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة ما هي لما علم ن ا غ ي ب ة ا هي ل م علم ا ا ل ص ح ا ب ة خطرها ونزل ا ل ق ر آ ن بالنهي عنها والتنفير منها س أ ل نبيهم صلى الله عليه وسلم عن ا ل غ ي ب ة فقال ذكرك اخاك بما يكره فقيل له أ ر أ ي ت إ ن كان فيه ما يكره قال إ ن كان فيه ما يكره فقد ا غ ت ب ت ه و إ ن لم يكن فيه ما يكره فقد بهدت فهذا الذي يتهم من ي ت ه م من العلم بانهم يداهنون ف ا ل م د ا ه ن ة عمل خبيث شر وهي غير م ج ا م ل ة يتهمهم بسوء معتقد فعليه ان يتوب الى الله جل وعلا وان يستغفره والا يقدم على شيء الا بعد ان يثبت لديه ثبوتا ش ر ع ي ة حصول هذا الامر واذا فرض انه حاصل ان لا يكون لمن حصل منه ت أ و ي ل وقصد حسن ولا يصح لناشئ ادرك قدرا يسيرا من العلم ان يظن هذه الظنون فهو في بذلك انما يسيء الى نفسه واذا تحدث فهو في ع م ل ه ذ ا يذهب حسنا في نفسه ويوجهها الى غيره و يحمل ا ل آ خ ر ي ن على أ ن يرتكبوا ما ارتكب من السوء بل عليه أ ن يتوب إ ل ى الله ويحسن الظن ب إ خ و ا ن ه و م ش ا ئ خ ه و إ ذ ا علم أ م ر ا لا مجال لرده وكان ب إ م ك ا ن ه أ ن يجد له مدفعا فعليه أ ن ي أ خ ذ بذلك المدفع فتلك هي ط ر ي ق ة السلف رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م هل غسل يوم الجمعة واجب؟ وهل يصح قبل طلوع الفجر او قبل طلوع الشمس الغسل الجمعة انما يصح بعد طلوع الفجر واحتلف العلم هو واجد واستطلح الوجوب العائشة رجال الله عنها وما ذاكرت السبب الذي به عمر النبي صلى الله طلوع هل ذلك صلى عليه وسلم يوم يصح يعتسل يوم هو مروع عدم من من عمر الجمعة بعد الصحابة ان به ومنها ق ص ة عثمان رضي وقوله عمر له وقال ن ه لم يغتسل و ع ج ي ز و توضات ولم يقل القصه قبل ذلك كل ه ذ ه تدل على عدم الوجوب والوجوب الحتمي فيه شيء من الحرج و ش ر ي ع ة الحق لم ت أ ت ي بالحرج ما راي فضيلتكم بمن يحتج بتقسيم التوحيد إ ل ى أ ر ب ع ة أ ق س ا م ا ل إ ل ه ي ة و ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل أ س م ا ء والصفات والحاكميه ة أربعة بتقسيم بعض العلماء للتوحيد الى اربعة أقسام ويذكر العلماء م إلى ن ا المتابعة إذا ان هذا التقسيم لا الثلاثة نفسنا بالتوحيد خامس توحيد يأتي يصبح يندرج في فهل بل فرض أن يجب على ا ل إ ن س ا ن أن ل ا يعطي نفسه من القدر ما لا تستقل به و أ ن ل ا يعظم ا ل ث ق ة بنفسه و ي ز ع ز ا ل ث ق ة ب ا ل س ن ة وما كرروه فقد خفوا لله الحمد هل تجوز تكرار ا ل ز ي ا ر ة للرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد التحريم صعب أ م ر ه وهذه السلف أ ن ه م يكرهون ذلك وكان مالك وهو إ ن ا م در ا ل ه ج ر ة ومن سادات سلف هذه ا ل أ م ة يكره ل ل إ ن س ا ن كلما دخل المسجد أ ن ي أ ت ي ل ز ي ا ر ة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر وسلم العانة التي أمر الرسول صلى الله هو عليه وسلم بحلقها حد صلى وهل الحلق من الامام والخلف وكم ا ل م د ة حلق, حلق من الشعر ع ا ا ن من حلق ل النابث في ذلك الموضع تحت البطن وفوق الفرج و إ ز ا ل الشعر من موضعين أ م ر مطلوب وقد جاء في الحديث صحيح أ ن أ ق ص ى ا ل م د ة أ ر ب ع و ن يوما و لا س و ء ان يؤخر عن ذلك、نعم. فضيلة الشيخ. وددنا بارك الله فيكم في بعض ضيق حضرت الشيخ ورغبتي القيام شيئا يسيرا الله لو تكلمتم عن بعض الأحكام صلاة الجمعة、ومستحباتها. الوقت وددنا بارك ومستحباتها لا مانع ولكن عن أن ألقر قد أذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ه ا ل ب ر ك ة والخير و ق د أ ه يا هو صلى الله عليه وسلم جوام يا ك ل ي م وحتى على التنكير والبكور ا ل ج م ع ة ف أ خ ب ر أ ن من جاء في ا ل س ا ع ة ا ل أ و ل ى ا ليوم ا ل ج م ع ة أ خ ب ر أ ن الملائكه تقف على أ ف و ا ه الطرق يكتبون و ح ا ض ر الى ا ل ج م ع ة ا ل أ و ل ف ا ل أ و ل يسجلون هؤلاء الوافدين ي ق و ل من جاء في ا ل س ا ع ة الاولى ف ك أ ن م ا قرب بدنه يعني ك أ ن م ا تصدق ببعير لوجه الله ومن جاء في ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة ف ك أ ن م ا قرب ب ق ر ة ومن جاء في ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ل ث ة ف ك أ ن م ا قرب خبشا اقرا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 تقف عند دخول ا ل إ م ا م ومن جاء بعد ذلك ادرك الصلاه و ح ص ل ج م ع ة ولكن لم يفز ل م ا يفوز به أ ص ح ا ب الجوائز أ ص ح الهمم ب ا ا ل ع ا ل ي ة والرغبات ا ل ك ر ي م ة والعزائم ا ل ص ا د ق ة وقديما قال ذاك على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتاتي على خدر الكرام المكارم ا ل ج م ع ة افضل ايام الاسبوع وفيها خلق ادم وفيها تقوم ا ل ق ي ا م ة وفيها يوم المزيد ل أ ه ل ا ل ج ن ة و ا ل ج م ع ة الى ا ل ج م ع ة كفاره لمن بينهما و ز ي ا د ثلاثه ايام لمن اعطى ا ل ج م ع ة حقها فجاء و ذ ك ر ولم يفرق بين اثنين ولم يلغ ولم و يؤذ ي اذا دخل الامام وانصت فاز بذلك وفي يوم ا ل ج م ع ة س ا ع ة ا ج ا ب ة واختلف العلماء في وقتها قيل عند جلوس ا ل إ م ا م على المنبر اذا انتهى المؤذن وقيل ما بين الخطبتين وقيل إ ن ه ا بعد العصر من صلى العصر وجلس في بمصلاه ينتظر ص ل ا ة المغرب واحتفظ بطهارته وافى س ا ع ة ا ل إ ج ا ب ة إ ذ ا دعا وهذا القول والله أ ع ل م هو ارجح الاقوال و ا ل ع ن ا ي ة بهذه الاقوال كلها والاهتمام بها واستحضار الادعيه عندما يجلس الامام المنبر عندما ي ل خ ل من خ ط م ت ه قبل ان يدخل الصلاه يدعو الانسان ربه عسى ان توافق س ا ع ة ا ج ا ب ة من وفق للدعاء وسلل من موانع ا ل ا س ت ج ا ب ة فاز بالخير العظيم كما أ ن في الليل س ا ع ة لا يوافقها عبد مسلم ي س أ ل الله ش ي ئ من عمر الدنيا و ا ل آ خ ر ة إ ل ا أ ع ط ا ه الله إ ي ا ه وذلك كل ل ي ل ة فالاهتمام ب ص ر ا ه ا ل ج م ع ة والعنايه بالتذكير لها و ا ل ا ه م ا م ب ا ل م س ا ب ق ة للصف و ا ل أ و ل ف إ ن الصف ا ل أ و ل أ ف ض ل من الذي يليه للرجال اما الحاجز الصحيح خير الرجال صوف أولها وشرها آخرها أما النساء ف إ ذ ا كنا في مصلى لا يحجزهن عن الرجال ص و ر ح ا ج ز و إ ن م ا يحجزهن الحجاب الصحيح الشرعي فخير صفهن و آ خ ر ه ا وشرها اولها كان بلاد هذا المسجد قبر فقام الناس بتوسيع هذا المسجد فدخل القبر فيه ولم يهدم القبر فهل الصلاة فيه جائزة ام لا ان قدرتم على نفس القبر نفس ونقله وان في وخلف فدخل فيه فهل فيه بتوسيع يهدم قبر المقابر ولم على الى ولم مسجد قدرتم تخشوا فيه فافعلوا وإن لم تقدروا فاحسن ص ل ا ة في غير هذا المسجد و إ ن لم يقل ب أ ن ا ل ص ل ا ة في اباطنه ماذا ما لم يبنى ل ي ل القبر أ خ و زوجتي تارك ل ل ص ل ا ة فهل أ ق ا ط ع ه ولا أ د خ ل ه بيتي أ ح ر ص على هدايته و إ ذ ا لم ي ع ت د ي فلا شك هو محرم ل ل ز و ج ة ل أ ن ه أ خ و ه ا والكافر و إ ن كان كافرا هو محرم ل ا ل م ر أ ة التي من م ح ا ر م ة لكن احرص على الا يختلط به بنوك و بناتك خ ش ي ة ان يتعثروا بي فيضلوا ولا تنس تعاهده بالنصر و م خ ا ط م ة ع ق ل ه ل عقله ل الله ان يهديها ف د ق ا النبي ا صلى ل ل ع لعل ي ه وسلم ل ي رضي الله عنه ان ل ه يهديه ا ل ل بك رجل خير حمر لك النعم واحدة من ماذا يباح للرجل أ ن يرى ممن أ ق د م على خطبتها علما ب أ ن ي خطبت ا م ر أ ة وبعدما ر أ ي ت ه ا تركتها النبي صلى الله استطعت ما نفاحها اختلف العلماء ما الحد الذي صلى عليه وسلم يقول إلى إلى فعل إليه قال إلى الوجه إن أن تنظر ينظر ينظر والذراعين بعضهم يدعوك وما أ م ك ن ه مما حول ذلك وبعضهم توسع والصحيح أ ن ه يكتفى بالنظر إ ل ى الوجه والكفين والذراعين والساقين اذا ظهرا ل الفعل في مسألة الصلاة أو صلاة السنن الرواتي مسألة وهذا يشكل علي ل أ ن ه يمكن الجمع بينهما ب أ ن القول في الحظر والفعل في السفر يحتاج في في في وغيرهما يقولوا المحافظة مقصود بها الحضر أحمد بها العلماء اختلفوا في هذا الأمر والخلاف في كلامهم والشابع إلى في على ولذلك بس مبسوط مذهب أن منهم من مقصود اشكال في ذلك ولا ب أ س ب م ن يقول أ خ ذ ا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما والامر واسع النوافل غير و ا ج ب ة والاستنكار على الناس بدون دليل يقوم عليه المنكر ويستدل به لا يليق ما حكم زكاة الدين وهل الزكاة تكون في الدين أم في كامل المبلغ زكاة الدين الزكاة الدين الدين الذي زكاةه لحضر تكون وهل على ملي لو طلبته في في تجب、زكاة. و ا ل ذ ي ن الذي لا يدرى أ ت س ت ح ص ل ه أ و لا تستحصله إ ن م ا يزكى إلى قبره س م اذا ح حفظكم الشيخ الله نرجو منكم تكرار منكم ه نرجو ه ل ل ز ي ا ر ة ط ق ب الطيبة للإستفادة والنفع أرجو الله جل وعلا سابا أرجو ولكم من الخير ما يكون للزاد رئي حياتنا واخرانا وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم